لَعَلَّنَا نَتَّبِعُ السَّحَرَةَ إِن كَانُوا هُمُ الْغَالِبِينَ فَلَمَّا جَاءَ السَّحَرَةُ قَالُوا لِفِرْعَوْنَ ائِنَّمَا لَنَا أَجْرًا إِن كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِينَ قَالُوا نَعَمْ وَإِنَّكُمْ إِذًا لَّمِنَ الْمُقَرَّبِينَ قَالَ لَهُمُ مُوسَى الْقُوا مَا أَنْتُمْ مُلْقُونَ فَأَلْقَوْا حِبَالَهُمْ وَعِصِيَّهُمْ وَقَالُوا بِعِزَّةِ فِرْعَوْنَ إِنَّا لَنَحْنُ الْغَالِبُونَ فَالْقَى مُوسَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ رَبِّ مُوسَى وَهَارُونَ قَالَ آمَنْتُمْ أنتم له قبل أن أذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحرة لسوف تعلمون لا أقطع عن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولا أصلبنكم أجمعين قَالُوا لَا ضَيْرَ إِنَّا إِلَى رَبِّنَا مُنْطَلِبُونَ إِنَّا نَطْمَعُ أَنْ يَغْفِرَ لَنَا رَبُّنَا خَطَيَانَا أَنْ كُنَّا أَوَّلَى الْمُؤْمِنِينَ وَأَوْحَيْنَا إِنَّ مُوسَى أَنْ أَشْرِي بِعِبَادِي إِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ فَأَرْسَلَتِ الْعَوْنُ فِي الْمَدَائِنِ حَاشِرِينَ إِنَّهُ 117. وإنهم لنا لغائضون 118. وإنا لجميع حاذرون 119. فأخرجناهم من جنات وعيون وَكُنوزِ وَمَ قامٍِ كَرم كَذَلِكَ وَأَرَت نه بَن إِسْرائِ فَأتْبَوهُ